وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد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 اِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وليدخلوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَيَّنَ مَا مَّا كَانُوا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 إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما, ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وَقُرْوَبْ بِرُحْمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرَانِ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَابِنَ غَفُورًا وَأَتِذَ الْقُرْبَ حَطَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبِنَ الْسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإنما تعرضن عنه مبتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبصقها كل البسط ولا كل البسط يَقعد مَلُومَ مَن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 وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولو على ادبارهم نفورا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 فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رؤوسهم وَيَقُولُونَ مَتَاهُوا قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا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 قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن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 وَإِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت قينا قال أَرَأَيْتَكَ هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم الْقِيَامَةِ, إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا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 وَأَسْتَفْزِزْ مَنِ اسْقَطَ عَتَمْنُهُ بِصَوْتِكَ وَأَجِلَ عَلَيْهِمْ وَأَجِلَ بَعْلِيهِنَّ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً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 فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إلَى الْبَرِّ أَعْرَفْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِرْتُمْ أَيْ يَخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ثُمَّ لَا تَجْلُو لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِرْتُمْ أَيْ يُعِيدَكُمْ فِي هِتَارَةٍ أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُ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 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيْ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا خَلِيلًا وَلَوْ لَا ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِئْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إذ لَأَذَقْنَاكَ أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً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 ومن الليل فتهجد به نافلة لك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 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ولا يزيد الظالمين الا خسارا واذا انعمنا على الانسان اعرض ونابا بجانبه واذا مسه الشر كان ياسا قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا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 او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء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 أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إِنَّهُ كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه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 فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لا يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مسبورا فأراد أي يستفزهم من الأرض فأغرقناه وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إسْرَائِيلَ اسْكُونُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جَئْنَا بِكُمْ لَفِيفا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 ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا